بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اغتدى بهداه بعد وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كتابا إلى المقاوكس المقاوكس ملكه مصر أو أمير مصر في ذلك الوقت وجه عليه الصلاة والسلام حاطب ابن أبي رضي الله عنه أيضا بكتاب إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيصر مصر كانت تحت حكم الروم أيضا وكان قيصر هو الذي يحكمها ووضع المقوقس أميرا عليها فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم الكبت سلام على من اتبع الهدى أما بعد فاني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت إذا لم تقبل وإذا توليت فإنما عليك إثم الكبت الكبت هم أهل أهل مصر أنت مسؤول عنهم وإثمهم ذنبهم يكون عليك ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كان يكتبها إلى النصارى لأنهم أهل كتاب فيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعود إلى الأصل وهو أن نعبد الله سبحانه وحده ولا نشرك به شيئا ولا يعبد بعضنا بعضا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فأوصله له حاطب وكان في ذلك الوقت كان في الإسكندرية كان المقاوكس في الإسكندرية فأوصل حاطب الكتاب إليه فلما قرأه قال ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده يعني قال المقاوكس لمن لحاطب إذا كان نبياً كما كما يقول وقد أخرجه قومه من بلده من مكة وذهب إلى المدينة فما الذي منعه أن يرفع يديه وأن يقول اللهم أهلكهم إلا يعني واحدا فيقتلهم لو كان نبياً كما كما تقولون فهذا ظهر هنا ذكاء حاطب رضي الله عنه فقال حاطب أيها الأمير ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله طيب قال نعم قال فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه أنت تقول لماذا لم يدع النبي على قومه وهم أخرجوه من بلده وأنا أقول لماذا لم يدع عيسى على قومه وهم أخذوه وقتلوه على مذهبهم فإن هم أخذوه وصلبوه لماذا لم يدعوا عليهم أن يهلكه الله فنظر المكوكس إلى حاطب وقال أحسنت يعني هذا جواب الجواب جيد يعني هذا جواب قوي في مكانه فقال له أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم أنت رجل حكيم جاء من عند رجل حكيم لأنه لا يرسل أحدا مثل حاطب إلا ماذا إلا أن يكون رجلا ذكيا أيضا يعرف الرسول الذي يرسله أنت حكيم جاء من عند حكيم ثم قال إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه يعني أنا نظرت في حال هذا النبي فوجدته لا يأمر بشيء يبغضه أحد يزهده أحد ما معنى يزهده يعني يرغب عنه هو يأمر بالصلاة يأمر بالصدقة يأمر بصدق الحديث من, من يكره هذا من يرفض هذا كل الناس يقبلون السلطة الرحم يقبلون حسن الحديث يقبلون الصدق لا أحد ينكر هذا فوجدت أنه لا يأمر بشيء مزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه وهو لا ينهى عن شيء مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال لم أجده ساحرا ضالا ولا الكاهن الكذاب ووجدت معه آلة النبوة أنا وجدت معه يعني أدوات النبوة إخراج الغائب إخراج الغائب المسطور والإخبار بالنجوة يعني هو يخبر بالغيب ليس عالما بالغيب ولكن الأشياء المستطرة يخبر بها وهذا دليل على أنه يوحى إليه وسأنظر أنا سأنظر في هذا الأمر ثم أجيبه ثم كتب رد الجواب يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس من عظيم الكرد سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بقي. وكنت أضمه يخرج بالشام أنا من أهل الكتاب وعلمت أن هناك نبيا باقيا وكنت أضم أن هذا النبي يقوم في الشام كما هي غالب الأنبياء والرسل كما هي عادته غالب الأنبياء والرسل وقد أكرمت رسولك أنا أكرمت الرسول الذي أرسلت إلي وهو ووحاطه وبعثت لك بجاليتين لهما مكان عظيم في القبت. أنا أرسلت إليك إمرأتين من, من الإماء، ولكنهما ليستا أمتين عاديتين. هاتان أمتان لهما منزلة كبيرة عندي وعند القبت. وأرسلت إليك بثياب، وأهديت إليك بغلة تركبها. البغل هو حيوان بين الحصان والحمار. بالماذا هو coach أرسل هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جاريتين وأرسل بغلة وأرسل ثيابا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وأحد الجاريتين هي مارية التي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء منها بولده إبراهيم واحدة من الجاريتين اسمها مارية الكبتية والأخرى سهين فمارية طيب كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين أعطاها النبي لحسان بن ثابت رضي الله عنه ولم يسلم المخاوكس يعني هو رد ردا طيبا ولكنه لم يسلم كتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ذلك كتابا إلى النجاشي النجاشي هو ملك الحبشة فوجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة وفي هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام. أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم البتوله الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما حملت بعيسى من روح الله ومن نفخ الله كما خلق الله آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له على طاعته أدعوك إلى الله وأدعوك أن توالي وأن توافق على طاعة الله تعالى وأن تتبعني وأن توكن بالذي جاءني أن تتبع ديني وأن تتبع ما جئت به وأن أن تؤمن أن تؤمن بماذا بالذي جاءني فإني رسول الله أنا رسول الله حقا واني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت أنا كنت مبلغا لك كنت ناصحا فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى اقبلوا النصيحة مني والسلام على من اتبع الهدى ولما وصله الكتاب احترمه غاية الاحترام لما جاء الكتاب إلى النجاشي وقرأه احترم هذا الكتاب وعظمه وقال لعمر لعمرو بن أمية. إني أعلم والله أن عيسى بشر أن عيسى بشر به. أنا أعرف أن عيسى عليه السلام بشر بانه ياتي نبي اسمه محمد. بعد ذلك. ولكن أعواني بالحبشة قليل. أعواني يعني الذين يساعدونني اتباعي في الحبشه قليل فان فانظرني حتى اكثر الاعوان واليين القلوب ثم وقد عرض واسلم النجاشي رضي الله عنه وارسل رساله الى النبي وارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه وكانت هناك علاقات ولكن لم يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله فلهذا يعظه أهل التاريخ صحابيا وكان في زمان النبي ولكن لم يقابله مباشرة فلا يسمونه صحابيا بل يعدونه من التابعين وقد عرض عمله على من بقي من مهاجر الحبشة قال تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان من المهاجرين أم حبيبة بنت أبي سفيانة وهي زوج عبيد الله بن جحش الذي كان أسلم وهاجر بها أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت زوجة لمن؟ للخبيث عبيد الله بن جحش عبيد الله بن جحش أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط هذا بل واخذ زوجها وهاجر من من مكة إلى الحبشة مؤمن خرج بدينه ذهب إلى الحبشة وفي الحبشة غلبت عليه الشقاوة فرجع الى النصرانية وبدأ يشرب الخمر ومات على ذلك غلبت عليه الشقاوة فتنصر تنصر يعني ماذا تحول الى النصرانية بنا فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة وهي بالحبشة فعند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد زواج من ام حبيبة بنا وهي كانت في الحبشة والذي زوجها من وليها؟ وليها كان النجاشي بتوكيل من النبي النبي قال أرسل أن يكون النجاشي ماذا؟ وكيلا لها هو وليها فكان وليا لها أما كسرى فقد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع عبد الله بن حذافة السهمين وكسرى ملك فارس وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله نحن أدعوك بدعوة الله تعالى فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أنا رسول الله إلى كل الخلق وأنا أبشر من كان حيا وأخوف من عذاب جهنم ويحق القول على الكافرين يعني يصبح القول حقا عليهم أسلم تسلم فإن أبيت فإن ما عليك إثم المجوس. إذا رفضت ذلك فذنب هؤلاء القوم الذين يعبدون النار عليك فما فلما وصله الكتاب مزقه استفارا قطع الكتاب ولما بلغه لما بلغ هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي مزق الله ملكه كل ممزق اللهم كما مزق كتابي فمزق ملكه وهذا الذي حدث وقد فعل الله سبحانه فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطا وقد بدا هذا الشقي بالعدول بالعدوان فارسل لعامه لعامله باليمن أن يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ياتي به فعاجله الله بقيام ابنه شيروي عليه وقتله له ثم ارسل لعامله في اليمن ينهاه عما امره به أبوه هنا نقول جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسر فتكبر وقال من هذا الذي خرج من العرب يريد يريد مني أن يتبعه فِنَّ وغضب ليس فقط هذا بل أرسل إلى اليمن فِنَّ وفي اليمن أشخاص يتبعونه يحكمون بلاد اليمن أرسل إلى وقال أتوني بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي إذا أبوا إليه به مقيدا أنا أريده فهمنا هكذا كان يظن أريد أن يؤتى به صلى الله عليه وسلم فأرسل ملك اليمن رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير لحيا وبشاربين طويلين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا من أمركم بهذا قال ربنا يعني ملكنا فقال فإن الله يأمرني أن أطلق اللحية وأن أحف الشارب يعني أنا لست مثلكم لا أطلق الشارب وأحلق اللحية بل بالعكس. ثم سألهما ماذا تريدان فقال له إن الملك يريدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ملك قالوا كسرة قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ربي يخبرني أنه قتل ربكما الليلة هذه الليلة الله أخبرني الآن أنه قتل من ملككم هذه الليلة فتعجب الرسولان ورجع إلى من؟ إلى إلى رجع إلى اليمن فأخبر الأمير الذي هناك بذلك قالوا قال له إنه يقول كذا فتعجب الأمير وأرسل إلى بلاد فارس يأتي بالأخبار فجاء الخبر أنه كتل في الليلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من قتله قتله ابنه خرج عليه ابنه وقتله وأخذ الملك فهمنا؟ ثم أرسل أرسل هذا الملك الجديد إلى ملك, إلى ملك لا اليمن ألا يفعل شيئا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المنذر بن ساوى المنذر بن ساوى هو ملك البحرين البحرين ما زالت باسمها في بلاد الخليج ما زالت بنفس الاسم وجه النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين يدعوه فيه إلى الإسلام وفي هذا الكتاب كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسول صلى الله عليه وسلم من أحب ذلك من المجوس فإنه آمن يعني من أراد ذلك فهو في أمن ومن أباه يعني من رفض ذلك فإن عليه الجزية فأسلم فهمنا فكتب المنذر بن ساوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا قال أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين أنا قد قرأت الكتاب الذي أرسلته إلي على الناس هنا فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضي يعني يوجد في أرضي هنا مجوس مجوث يعبدون النار ويهود عندي مجوث وعندي يهود في بلادي فاحدث إلي في ذلك أمرك يعني أرسل إلي رسالة حديثة أرسل إلي رسالة جديدة تأمرني فيها بأمرك ماذا أفعل مع هؤلاء أنا قرأت الكتاب على من على الناس هنا فمنهم من أحب الإسلام واعجبه فآمن ومنهم من كره ذلك ولم يؤمن وعندي بعض الناس من اليهود وبعض الناس من المجروس فأرسل الي رسالة فيها أمرك ماذا أفعل بهؤلاء فأحدث معنا أحدث لا أحدث يعني أرسل رسالة حديثة افعل شيئا حديثا أعطني شيئا أمرا جديدا فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنزل بن ساوه سلام عليك فاني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاني اذكرك الله عز وجل فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه انا اذكرك بالله لان من ينصح من يهتم من ينظر فهو يهتم اولا لنفسه يعني من فعل الخير من امر الناس بالمعروف فالخير اولا له لأن الله يعطيه اجرا على هذا ثم الخير للناس من بعده من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني إذا أرسلت إليك رسولا يعمل بشيء من أطاع رسلي فهو قد أطاعني لأنهم جاءوا بيعملي ومن نصح لهم فقد نصح لي من نصح واهتم بأمرهم فهو قد اهتم بأمري وإن لي قد أثنوا عليك خير إن الرسول الذي جاءني من عندك قد مدحك وأثنى عليك بالخير وإني قد شفعتك في قومك أنا قد جعلتك شفيعا لهم أنت مسؤول عنهم تشفع فيهم فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه فإن أنا قد أعطيتك قد قبلت منك الشفاعة في قومك فلا أقول لك قاتل أقول أترك للمسلمين ما أسلموا عليه يعني أسلموا على هذا الأسلوب خلص هذا نحن نوافقهم عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم عفوت عن أهل الذنوب من وقع في ذنب فإنني عفوت عنه فاقبل منه وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك مهما تكون مصلحا يعني إذا كنت مصلحا تخاف الله تدعو إلى عبادته فلن نعزلك عن عملك أنت إذا كنت من المصلحين لن تخرج من عملك ستبقى أميرا عليهم. عزل يعزل بمعنى طرد يطرم أخرج من العمل زيد مدير في هذه الشركة ثم جاء صاحب الشركة ووجد مشكلات فيها فإنه يعزل زيدا عن العمل يعزله يعني يخرجه ويكفي بغير تذكرت غفر ذنوب غفر الذنوب يعني من اخطا لان المسلمين هناك مسلمون جدد ففيهم اخطاء وفيهم ذنوب وفيهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انني اقبل العفو أقبل يعني من تاب فنقبل منه العفو والتوبه ومن نصح فاننا ننصح له ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته من أقام واستمر على اليهودية أو على المجوسية فعليه الجزية فإنه يدفع الجزية فهمنا؟ طيب إذن هو أسلم هو أسلم لا كتابه ملكي عمان بعد ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر وإلى عبد ابن الجلندا الأول اسمه جيفر والثاني اسمه عبد ابن الجلندا ملكي عمان كان أبوهما ملكا ولما مات هما الملك عنه وفي هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجولندا سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أنا أدعوكما بدعوة الإسلام أسلماء تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلماء تسلماء فإنني رسول من عند الله سبحانه حقا جئت لكي أنذر من كان حيا لكي أنذر أخوف الإنذار هو التخويف من النار من كان حيا ويحق القول على الكافرين ويحق القول يكون القول قول الحق وهو العذاب في جهنم على الكافرين وإنكما إن ما بالإسلام وليتكما إذا امنتما واسلمتما أترك لكما الملك وإن ابيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائر إذا لم تقبل بالإسلام فإن ملككما سيزول سيذهب الملك منكما وخيلي تحل بساحتكما أو تحل بنفس المعنى تنزل يعني وخيلي ستنزل في أجدكم نعم وتظهر نبوته على ملككما وستظهر النبوة على ملككما فلما دخل بناديهما عمرو ساله عبد ابن الجلندا عما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وينهى عنه لما نزل عمرو في ساحتهما يعني لما نزل في ارضهما في ناديهما في المكان الذي يجتمع فيه الناس سال عبد عبد يسأل عمرا رضي الله عنه عما يأمر به رسول صلى الله عليه وسلم وعما ينهى عنه فقال يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبرل وصله الرحم وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب الحجر هو الذي يعبدونه والوثن هو كل ما يعبد من الحجر أو من غير له صولة أو ليس الصليب هذا ما يعبده النصارى خاصة الذي يقولون إن عيسى وضع عليه من الخشب آه هذا نعم فهذا يسمى صليبا والنصارى يعبدونه فمن أحسن فقال تتفقى ينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشجب الخامل وعبادة الحجر والوثن والصليب. فلما سمع عبد هذا الكلام قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه يعني هذا الشيء جيد يعني هو يأمر بماذا يأمر بطاعة الله ينهى عن معصية الله يأمر بالبل يأمر بصلة الرحم من من العقلاء يمكن هذا ينهى عن الظلم عن العدوان عن الزنا عن شرب الخمر ايضا هو ينهى عن اشياء لا يوجد عاقل يقبلها فانا فالامر جيد قال ما احسن هذا الذي يدعو اليه ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير تابعا يعني قال عبد هذا الكلام جيد فهمنا؟ ولو أن أخي يطيعني في هذا كنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به ولكنني أعرف أن أخي يبخل بملكه يعني هو يريد الملك يحب الملك فلا يقبل أن يترك ملكه وأن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم هو تعود أن يكون ملكا فأظمه لا يقبل أن يسلم ويك galleries الملك ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال العمر له لا إن أسلم أخوك ملكه رسول الله على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم يعني ليس الامر كما تظن إن أسلم أخوك فإن النبي لا يخرجه من ملكه بل يتركه عليه ويبقى ملكا كما هو فإن يجمع أموال الزكاة من الأغنياء ويعيدها في الفقراء لا يعطي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم بل يجمع مال الزكاة من الغني يعطيه للفقير. فقال عبد إن هذا لخلق حسن يعني هذا خلق طيب أن يبقى ملكا وأن يأخذ من الناس صدقة من الغني فيعطيها للفقير هذا جيد. قال فأخبره بما فرض الله من الصدقات في الأموال فبدأ عمل يقول زكاة المان كذا زكاة الذهب والفضة كذا زكاة الزلوع والثمار كذا زكاة الإبل والغنم والبقر كذا قال أخبره عمر بما فرض الله من الصدقات في الأموال ولما ذكر المواشي المواشي هي ماذا؟ هي الحيوانات لما ذكر المواشي قال يا عمر ويؤخذ من سوائم مواشينا التي طرع في الشجر وتلد المياه قال عمر النعم فقال عبده فقال عبد والله ما أرى قومي على بعد دالهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا فهمنا أنا أظن قومي لا يقبلون هذا لا يقبلون أن تأخذ من إبلهم منهم هذا عندهم شيء عظيم هم الذين يرعونها ويطعمونها ثم تريد أن تاخذها منهم لا أظمهم يقبلون بهذا. ثم إن عبدا أوصل عمرا لأخيه جيفر. ثم إن عبد أخذ عمرا رضي الله عنه وأوصله بأخيه جيفر. فتكلم معه عمرو بما لان قلبه حتى أسلم. أوصله يعني وصله ساعده لكي يتصل بأخيه. فتكلم معه عمرو بما لان قلبه يتكلم عامل كثيرا بملاينا قلبه حتى أسلم هو وأخوه ومكناه من الصدقات أسلم وأسلم أخوه أيضا وعطيا الصدقات لمن يعبد الرجل الله عنه في <تصفيق> هذا الزمان كان الناس يعبدون يعبدون الله ولكن في دنيا غير نار ليس جميعا يوجد من يعبد النار وأولئك موجودون يوجد من يعبد نعم وهم يعرفون أن الله النار عباد النار في الأكثر لا ويوجد من يعرف لأن يوجد من يقول إن الله في هذه النار لأن النار فيها القوة وأكثرهم لا يعرف اليهود والنصارى فقط اهل الكتاب هم الذين نزل عليهم كتاب من السماء وهم يعرفون أن الله موجود وأن الرسل تبعث وأنه وأن الله يرسل رسلا إلى الناس تبلغهم وأن هؤلاء الرسل معه كتب هؤلاء يؤمنون بهذا أما غيرهم فالأكثرون لا يؤمنون بمثل هذا الأكثرون فمن يعبد العرب مثلا كان تعبد الله تعالى وتشرك به الأصنام وتشرك به غير ذلك ومنهم من عبد النجوم ومنهم من عبد الكواكب ومنهم من عبد الشمس والقمر والآن يعني, يعني من يعبد غير ذلك هم أيضا يعرفون ويقولون أن الله خلقهم نعم نعم, في نعم نعم هم يقولون إن الله خلقهم ولكن من, ال من الله من هو هم يقولون, يقولون, أن أن الله أن الله يقولون عيسى هو ابن الله وبعض طوايفهم يقولون هو الله ولكنه جاء في سورة الإنسان هكذا يقولون بكل هؤلاء جميعا يدفعون ماذا يدفعون الجزيع ولكن أخي أضن بملكي أضن يعني أكثر بخلا هو بخيل بملكي لا يريد أن يعطي هذا الملك لماذا حبا له, له. ويغشى أن يترك ملكه هو يريد أن يبقى على ملكه فأمنه عمرو وقال له إن أسلم أخوك فإنه يبقى في ملكه فإن ويؤمر بأخذ أموال الصدقه من الفقراء من الأغنياء ويعطيها للفقراء ثم سأله عبد فما الصدقه ما هي فبدا عمرو رضي الله عنه يبين له احكام الزكاه فقال اذا كان المال ذهبا او فضه فزكاته كذا وإذا كان المال غير ذلك في الزلوع والثمار فزكاته كذا بدأ يبيز فقال وإذا كان المال في الابل والغنم والبقر فزكاتها كذا فقال له عبد ويأخذ من الإبل والغنم التي مطعمها في وتشرب الماء قال نعم فقال لعبد رضي الله عنه أظم قومي لا يقبلون بهذا لا يقبلون بهذا النوع من السبقة فهمنا ولكن لو نظرنا حقيقة وجدنا أن الأمر في البداية يبدو, يبدو ثقيلا يبدو صعبا على القلب ولكن عندما تنظر في حقيقته تجده بسيطا سهلا فهمنا فمن كل ألف من كل ألف خمسة وعشرون جنيها يعني من الألف خمسة وعشرون جنيها زكاة ويبقى لصاحب المال كم يبقى له تسعمائة وخمسة وسبعون تسعمائة وخمسة وسبعون ويأخذ فقط خمسة وعشرون إذا وضعت هذه أمام هذه فهم المشكلة عند الذين لا يريدون دفع الزكاة أنهم ينظرون إلى الخمسة والعشرين لا ينظرون إلى ما بقي فهمنا وهكذا في في في كل أنواع الزكاة نجد أن الذي يخرج شيء الذي يخرج منها شيء قليل إذا نظر صاحبه إلى ما بقي أما إذا نظر إليه فالإنسان يبخل هذه طبيعته يبخل حتى بالشيء القليل الشاعر يقول لو سئل الناس التراب لأوشكوا إن قيل هاتوا أن يمل ويمنعوا حتى لو طلبت منه التراب حتى التراب فهمنا تجد يعني يتحكم ويعطي جزءاً قليلا ولا يريد أن يعطي وهو تراب هذه طبيعة المهم أن عبدا أخذ عمراً رضي الله عنه إلى أخيه جيفر فتكلم عمر مع جيفر وذكر له الأشياء التي تلين قلبه للدين فأسلم أيضا وأطاع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دفع الصدقات دفع الزكاة بعد ذلك كتاب ذات ابن علي هودة ابن علي كان ملكا على اليمامة كان ملكا على اليمامة اليمامة هي ماذا؟ التي كان منها ثمامة ابن أثال الذي كان سيدا فيها كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هودة ابن علي ملك اليمامة وفي الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافظ اعلم يا هوذة أن اعلم أن ديني سيصل إلى نهاية الخف ونهاية الحافظ الخف هو قدم الجمل والحافظ هو قدم الحصان إنه ما دام الجمل يمشي وما دام الحصان يمشي إلى نهاية ما يمشي إليه الجمل أو الحصان سيصل ملكي فإن يعني ما دامت هناك أرض تمشي فيها الخيل وتمشي فيها الـ الـ الإبل فإنني ماذا ما دام الأمر كذلك فإن ملكي سيصل إليه فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك أسلم تسلم وعند ذلك أترك لك ملكك الذي تحت يديك ليس الأمر هنا أمر ملك ولا أمر الدنيا بل هو أمر دين فلما جاءه الكتاب كتب في الرد كتب يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله هذا كلام طيب جميل وأنا شاعر قومي وخطيبهم أنا شاعر في القوم وأنا خطيب فيهم والعرب تهاب مكاني العرب تخشى مكاني وتخافه أنا في منزلة عظيمة فاجعل لي بعض الأمر أتبعك اجعل لي بعض الأمر وأنا أتبعك يعني هذا كلام طيب وهذه انتبه، هذه فكرة ممتازة وأنا عندي أيضا خبرة وعندي ذكاء وعندي قوة فأنا شاعر القوم وأنا خطيبهم والناس يخافون مني طيب ماذا تريد قال أريد جزءا من النبوة أنت نبي في قومك لا بس. ولكن أعطني شيئا من النبوة وأنا معك أنا موافق معك فالنبي قال هذه ليست فكرة هذه ليست شركة هذه النبوة أمر من عند الله. لو سألتني شيئا من الدنيا ما أعطيته. فما بالك وأنت تسألني شيئا من الدين؟ هذا الأمر ليس لنا. لا بد أن تسلم بقلبك. ليس إسلاما من أجل شيء من الدنيا تأخذه. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت. هو لو سألني أجداً يزرع فيها ما أعطيه ما فعلته بادة وبادة ما في يديه باد يعني هلك هلك هوذته وهلك ما في يديه فلم يلبث أن مات منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على كل قوم قبل الإسلام كبيرهم طيب قال النبي باد يعني هلك هوذا وباد ملكه وباد ما في يديه من الملك هلك وهلك ملكه فلم يمج على ذلك إلا, إلا عامان حتى هلك فعلا وهلك ملكه كمنا؟ هذه أحداث السنة السادسة من الهجرة لاحظ أن كل هذه الرسائل متى ارسلت كل هذه الرسائل متى ألسلت؟ لسنة لما عقد بعد الحديبية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع أهل مكة. فهمنا؟ إذا كان في في صلح الحديبية فتح كبير للمسلمين.